عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا كتاب البيوع والبيع معروف لا يخفى وهو في كلام العرب معاوضة بين طرفين بأخذ شيء واعطاء شيء هذا أصله في اللغة ومعناه في الشرع لا يبعد عن هذا فهو متصل به إلا أنه يعرف بأنه مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد نعم، فالبيع في معناه الأعم الأوسع في كلام العرب يأتي بمعنى المعاوضة، فكل من استعاض شيئا بشيء فإنه يقال باع. وهكذا أيضا لفظ الشراء يأتي بمعنى البيع كما قال الشاعر بدلت بالجمة رأسا أزعرا وبالثنايا الواضحات الدردرا كما اشترى المسلم إذ تنصر اشترى فهنا معاوضة يعني أخذ النصرانية بدلا من الإسلام كما قال الله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فهذا المعنى الأعم الواسع المعاوضة وإن لم يكن هؤلاء قد حققوا الهدى والمغفرة حتى يستعيدوا عنها بالضلالة والعذاب ولكن لما كان هذا اختيارهم وإيثارهم قيل له شراء يقال له شراء والنبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع في القصة المعروفة والله عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فهذه معاوضة لكن البيع المراد هنا نعم هو معاوضة خاصة معاوضة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة فهذا يقال له يعني لو أن أحدا دفع ريالات دفع نقودا واشترى بها سيارة فهذا بيع لو أنه أعطاه ألفا وقال بألف صاع من الشعير أستوفيها في وقت كذا وكذا في وقت الحصاد فهذا يقال له أيضا بيع وإن اختص بي باسم معين كالسلم فكلها بيوع وهكذا أيضا شراء المنافع المباحة فإن الإنسان قد يشتري منفعه بالمال على كل حال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار الخيار اسم من الاختيار أو التخير اسم من الاختيار أو التخير يعني أنه يطلب خير الأمرين بالنسبة إليه إما الإمضاء أو الفسخ إمضاء البيع أو الفسخ فهذا هو الخيار وهذا النوع من الخيار المذكور في هذا الحديث وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه هو خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرق يعني طالما أنهما في المجلس إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكانا جميعا كانا جميعا فهذا سواء كان يجلس معه في مكان واحد سويًا في غرفة حتى يتفرق فإذا خرج أحدهما إلى دورة المياه عزكم الله أو إلى الفناء أو إلى الشارع فهذا يعتبر تفرق لكن لو أنه خرج في طرف الغرفة في ناحيتها ليأخذ حاجة أو نحو هذا أو نام بجواره فإن هذا لا يعد من التفرق على الأرجح والأشهر من كلام أهل العلم خلافا لمن عد التفرق واعتبره بأن يكون ذلك بالمقاولة يعني بالكلام والقول انتهت قضية المبايعة وشرعوا في حديث آخر في قضية أخرى في موضوع آخر أو أنه نام أو وضعوا طعاما وانتهى البيع جلسوا يأكلون أو عرضوا صفقة أخرى أو نحو هذا فبعض أهل العلم يقول هذا يعتبر تفرق وهذا غير صحيح لماذا غير صحيح؟ لأن الفاض الشارع تحمل على الظاهر المتبادر والظاهر المتبادر بالتفرق أنه التفرق بالأبدان وليس التفرق بالأقوال ولو كان هذا ولو كان هذان لا يجمعهما مجلس لكن يمشي معه في الطريق وحصلت مبايعة وهو يمشي فهذا متى يكون التفرق بتفرق أبدانهما خلاص ينصرف كل واحد في شأنه لقيه في مكان لقيه عند الإشارة وقال لا تبيع هذه السيارة قال نعم قال كم قال بخمسين ألف قال اشتريت قال خلاص ثم بعدين اتفقوا أنه يعطيه الثمن في وقت لاحق أو أنه يسلم السيارة في وقت لاحق ومشوا يعتبر هنا حصل التفرق لا يرجع ببيعه يعني البائع ولا المشتري عن شرائه ما لم يتفرق وهذا الخيار حق مكتسب كما يقال بمعنى أنه لا يحتاج إلى اشتراط ولا يحتاج أن يذكر قال ترى أنا بالخيار طالما نحن في هذا المجلس مثلا لا يحتاج هذا وإنما طيب لو حصلت التبايع بالهاتف يحصل هذا أحيانا بالهاتف تصل عليه بكم الأرض الفلانية يهارفه أو بالوصف الكاشف لها الذي يقوم مقام المشاهدة فإن لذلك يحصل بإغلاق السماعة إنهاء المكالمة هذا والتفرق في هذه القضية فعلى كل حال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هنا قال وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر ما المراد بقوله أو يخير أحدهما الآخر؟ أكثر أهل العلم فسروه بأن المراد أنه يقول اختر ونحن في المجلس الآن هو يخاف أنه يرجع أو يعرف أنه متردد ويغير كلامه أو يعرف أن هناك من سيؤثر عليه فقال الآن اختر انضاء البيع أو انهاءه بحيث يرتفع الخيار هذا قول أكثر أهل العلم أن يخيره بين الامضاء أو الفسخ فإذا وافق قال نعم أنا قبلت امضاء البيع خلاص ولا خيار فهم بحسب ما يتفقون عليه فإذا حصل بينهم مثل هذا التراضي ورفع كل واحد منهما حقه في ذلك فإذا الخيار يرتفع لأنه حق له تنازل عنه من غير ضرر يحصل يعني ليس فيه ما حرمه الله عز وجل كالربا مثلا لو قال أنا اختار في قضية من القضايا أنا اختار أن تأخذ علي فائدة وأقبل أن تأخذ علي فائدة ربا وأنا راضي بهذا نقول لا الله حرم الربا فلا يجوز إذا أسقط الإنسان حقه يبقى حق الله عز وجل هذه معاملة محرمة والعقد فيها باطل حتى لو رضي أما هنا الخيار هو من أجله ومصلحته ومن حقه فإذا أراد أن يسقطه أسقطه لكن لو أن أحدهما أسقطه والآخر قال لا أنا احتفظ بحقي في الخيار فإنه يسقط حق من أسقطه لو قال أبد أنا قابل أنا لا حق لي في الخيار خلاص وإذا قال لا أنا بهالمجلس أبغى الخيار يبقى بحسن ما يتفقون عليه لكن لو أنه قال أسقط حقك وأسقط حقي هو يراوضه على هذا نرفع الخيار فقال لا فإن الأول لا يرتفع حقه لا يرتفع لأنه عرض عليه هذا من أجل انضاء البيع فلما لم يقبل ذات فإنه لا يرتفع حق الأول أيضا بالخيار وفسره بعضهم نعم فسر قوله أو يخير أحدهم الآخر أن يكون هناك خيار غير خيار المجلس يعني ما لم يتفرق أو يخير أحدهما الآخر بمعنى أنه يقول ثلاثة أيام لك اذهب وجرب السيارة وعرضها على من تشاء ثم بعد ذلك أنت بالخيار ثلاثة أيام جرب هذا الفرس جرب هذا الأثاث هات أهلك يطلعون عليه فعند إذن هم بحسب ما يتر المعني الأول هو المشهور لكن لو أنه حصل هذا فهذا لا إشكال فيه هذا نوع من الخيار صحيح الذي هو خيار الشرط نعم قال فتبايع على ذلك فقد وجب البيع طيب الآن هذا قال هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار طيب هل يثبت الخيار في غير البيع الآن في الإجارة جالس يتحدث معه عن هذه الشقة هذا الدكان كم تؤجره قال بخمسة وعشرين ألف قال طيب خلاص أنا أستأجره منك قال توكل على الله نعم وفي أثناء هذا جلس يقلب أموره كذا في نفس المجلس ثم قال لا أقلني أنا لا أريد أن أستأجله أنا صرفت النظر فإن له ذلك فلا فرق من هذه الحيثية بين البيع والإجارة فإنه يثبت في مثل الإجارة ويثبت أيضا في الصلح الصلح لو أن أحدا من الناس يطالب الآخر بمال يطالبه خمسين ألف وقال له أنا يا أخي ما عندي الآن خمسين ألف لكن خذ سيارتي هذه عن الخمسين ألف قال قبلت له الخيار طالما أنه في المجلس أن يرفض وذاك أيضا أن يقول لا ما بعطيك السيارة أنا بعطيك خمسين ألف هذا بالنسبة للصلح وهكذا في مثل السلم نعم لو أنه أعطاه الألف وقال له بألف صاع بألف صاع ثم بعدين قال له لا إنه يثبت له ذلك فيصح في هذه الأنواع ونحوها ولا يصح فيما كان نفوذه وسريانه قويا من العقود مثل الوقف وهذا يحصل كثير لكثير من الناس بعضهم يسأل وبعضهم ما يسأل أصلا العوام يقعون في هذا كثير يوقف عمارة ثم بعدين ينظر أو يأتي من يقول لك كيف هذه أوقفتها هذه دخلها أقل من 10% لو أوقفت العمارة الأخرى الفلانية أحسن فهذه قد يذهب أجارها بالإصلاح والصيانة وما يعطى للناظر ولا يبقى فيها شيء للأعمال الخيرية مثلا فأوقف الثانية فتجد الرجل سرعان ما يقول ليه طيب ممتاز نوقف الثانية إذن وهذه هولنا عنها ما في هولنا عنها خلاص هذه صارت وقف ولا يشترط أن يكتب هذا فالوقف ينفذ بهذا وكذلك العتق عنده مملوك وقال أنت حر لوجه الله وجاءه واحد ثاني أو هو ينفكر قال لا أنا لو أعتقت فلان أنفع لأن فلان إذا أعتقته بيضيع ولا يعرف يشتغل ويبدأ يتكفف الناس يبقى عندي أحسن لكن أعتق فلان عنده حذق وعنده قدرة بدنية وعقلية يستطيع تاجر ويشتغل ويكتسب نقول انتهى هذا أعتق خلاص وكذلك أيضا عقد النكاح لو قال لا ابنتي قال الثاني خلاص أنا راضي بهذا قابل تزوجتها على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هنا حصل التزويج ثم بعدين يوم فكر قال لا أنا لا أن أزوج هذه البنت خلاص أنا غيرت رأي أو تزاعل هو إياه في المجلس وبعدين قال هو إنها ترى البنت راحت ما عدا أنا مزوج فيها ما فيه مجال هنا تحتاج عملية أخرى اللي هي أما فسخ ولا خلع ولا طلاق ولا لأنها صارت في حباله فهذه عقود سريانها قوي وكذلك أيضا الهبة قال له أنا وهبتك هذا الميزان لك خذه الهبة لا يجوز الرجوع فيها على قول الجمهور نبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يعود في قيح فالإلا هبة الوالد لولده فإنه يجوز الرجوع فيها على الأرجح لأنه وما يملك لأبيه والمقصود بالهبة يعني إذا وصلت الموهوب ما هو كانت عده سأهب كذا نعم فإن هذه لا يجوز له أن يرجع فيها لكن إذا وصلت إليه أعطاه فعندئذ لا يجوز له الرجوع فيها طيب فال... فهذه نافذة لا خيار فيها ما فيها خيار مجلس وكذلك أيضا ما يسمى بالعقود الجائزة العقود الجائزة يعني غير الملزمة له أن يتراجع فيها فهذه أصلا هو يتراجع متى ما شاء فلا تحتاج إلى خيار مجلس مثل ماذا مثل المساقه المساقه قال له أنت تقوم على سقي هذا الشجر في مقابل أن نصف الثمرة لك مثلا نصف الثمرة لك الآن هذا عقد جائز لو نجرب العمل يومين وبعدين قال له هذا عمل شاق وأنا مني فلاح ولا أحسن هذا ويبغى له أعمال ومصاريف وعمال ومساعدين وأنا ما عندي هذا الشيء وأنا ما أريده ما يلزم فهو عقد جائز وكذلك لو أنه رآه صاحب المزرعة وشافه ما يعرف يشتغل هملها أو نحو هذا وبعدين قال له يا أخي خلاص أنا سأعطيك الأجرة اللي اشتغلت فيها هاليومين أجرة المثل ما يضيع عملك لكن لا نريد أن نواصل معك فهذه ما عقد جائز وليست بلازم كذلك المضاربة أعطاه المال وقال اشتغل فيه والربح على نصفين هي عقد جائز وليست بعقد وليست بعقد لازم له أي تراجع ويقول والله يا أخي أنا شفت السوق ولا هذه السلعة ما حد يطلبها ويوم كامل جالس ما وقف عليه أحد وأنا لا أريد هذا ولصاحب العمل أيضا صاحب المال عفوا أن يرجع أيضا يرى هذا الإنسان لا يصرح له أو لأي سبب من الأسباب، فيرجع عن ذلك، نعم، وهكذا أيضا العقود الجائزة مثل الراهن. و... طيب، وهكذا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه البيع عام الخيار ما لم يتفرق أو قال حتى يتفرق، فإن صدق وبيّنا بورك لهما في بيعهما إلى آخره. طيب، ما لم يتفرق أو حتى يتفرق. الآن قلنا التفرق بالأبدان. واضح إلا في بعض الصور كما قلنا طيب لو أنه فارقه ببدنه من أجل أن يقع البيع قال بعتك هذا وقال أنا قبلته شرائته فقام ومشى وخرج المجلس وطلع قال عشان البيع خلاص ينتهي خيار المجلس فكان هذا ينقل عن ابن عمر رضي الله عنه ولكن عامة أهل العلم قالوا لا يجوز أن يفعل ذلك لماذا لأن فيه تحيل على إسقاط الحق بالخيار حق الطرف الآخر يتحيل عليه بهذا الخروج ولم يكن الخروج مقصودا له فلا يجوز له ذلك وقد جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له أي يفارقه خشية أن يستقيله هذا رواه أحمد أبو داود والنسائي وحسنه الألباني ولا يحل له أي يفارقه خشية أن يستقيله فلو أن أحدا فعل هذا وقال أنا بطلع وادخل الآن شو الحكم نقول ما يسقط الحق خروجك هذا عبارة عن تحيل والقاعدة الشرعية في هذا قاعدة الفقهية أن المحتال يعامل بضد قصده هذه قاعدة المحتال يعامل بضد قصده الآن تعرفون صور الحين لو واحد صايم ولعب كورة بعد صلاة الفجر كما يفعل بعض الشباب وعطش وقال الآن المسافر يحل له الفطر ويمسك طريق الرياض ويروح ويمشي لين وصل مسافة 200 كيلو مثلا أو نحو هذا ثم وقف عند محطة بنزين وأفطر ثم بعدين فر السيارة الرجع أنام ما تقولون في هذا يحله الفطر ولا ما يحل ما يحله الفطر ولهذا يذكرون في الألغاز الفقهية لو أن رجل عنده أربع زوجات ففي مرض الموت المخوف طلق الأربع وعقد على أربع بنات أعمام له من كل عم واحدة قال حتى مالنا يكون إلينا ما يخرج إلى نبيين فطلق هؤلاء النساء ومرض الموت المخوف طبعا لابد من انتهاء العدة الآن جيد عدة هؤلاء النساء حتى يعقد على أربع ومرض الموت المخوف طول معه فانتهت العدة وعقد على غيرهن كم يرث من امرأة ثمان ثمان يعني نصيب الزوجة يرث ثمان هؤلاء عقد عليهم عقد صحيح فلهن حق الميراث وأولئك طلقهن من أجل الحرمان فيرثه ثمان زوجات من هذا النصيب اللي هو الربع أو الثمن نصيب الزوجة هذا ما يلغز به الغاز الفقهية طيب على كل حال هذا هذان الحديثان تضمن خيار المجلس وهناك أنواع أخرى من الخيار مثل إيش خيار الغبن خيار الغبن خيار الغبن مثل لو أن الإنسان اشترى السلعة أو استأجرها أو نحو هذا بأكثر من قيمتها من قيمة مثلها في السوق إلى أي حد يختلف بحسب السلعة وبحسب القيمة يعني لو كان قيمة السلعه مثلا ريال واحد فاشراها بريال ونص يعتبر ايش هذا يعتبر غبن فاحش ولا لا يعتبر غبن فاحش لو انها بريال وشراها بريالين يعتبر غبن فاحش له الرد لو انه ب 10 واشراها ب 15 غبن فاحش لكن لو قيمتها خمسين ألف واشتراها بثلاثة وخمسين ألف هل هذا يعتبر غبن فاحش الجواب لا ليس بغبن فاحش لو أنه استأجر على عمل قال له أريد منك أن تطلي لي هذا المسجد قال له أنا هذا ما عندي خبرة قال له أنا أقوم بالطلاء بعشرة ألاف ريال و يوم الناس وسألوا قالوا كيف هذا هذا يطلع عادة بألفين 2500 ريال أو 3000 بالكثير فهذا يعتبر غبن فاحش لاحظ معناه مو بيع فمن حقه شرعا أن يرجع يرجع عليه بفارق السعر اشترى سيارة هذه السيارة بكم قال له هذه السيارة بسبعين ألف يوم جابها للبيت وشافوها أهله والأصحاب وكذا هذه السيارة في السوق ما تزيد بحاله من الأحوال عن خمسين ألف والعشرين هذه راحت عليك هذا يعتبر غبن فاحش بعض العلماء قدره بالربع وبعضهم قدره بالثلث لأن الرسول قال الثلث والثلث كثير وبعضهم قدره بأقل من هذا وبعضهم قدره بأكثر ولو أن ذلك أوحيل إلى العرف لكان له وجه والله تعالى أعلم فهو يختلف كما ترون بحسب إلا إذا كان عالما بالسعر يدري وقصد أن ينفع هذا الإنسان أو يشجعه على البيع أو يدخل السرور عليه جاء وقال له كم هذه السيارة قال هذه السيارة بسبعين ألف وهو يعرف أنها ما تسوى أكثر من أربعين لكن يعرف أن هذا الإنسان فقير وضعيف وكذا فهو ما يبغى يتصدق عليه مباشرة قال لا أنا اشتريها منك هاتها فهذا لا إشكال فيه لا إشكال إذا كان عالما بالسعر فهذا خيار الغبن ومن الخيار أيضا إيش خيار الشرط أن يشترط مدة طويلة أو قصيرة محدودة معلومة كلها خيار ثلاث أيام أسبوع شهر أقل أكثر أو هذا يقع في البيع ويقع في الإجارة يقول له أنا أستأجر هذه الدار لكن أعطينا الخيار شهر لأني ما أدري أخشى يجيني نقل في العمل ولا أبقى فعندئذ له ذلك طيب لو قال خلاص أنا ما أبغاها وش يدفع للصاحب الدار أجرة المثل أجرة المثل قل أنا جلست فيها شهر فضل هذه أجرة شهر ما خسرت أنت شيء خيار الشرط وأيضا خيار العيب اشترى سلعة ووجد فيها عيبا مؤثرا هذا هو الشرط مو اشترى سيارة ويوم راح وناظرها وجد السيارة واختلط الزيت بالماء وحرارتها ترتفع جدا ومخبطة وقالوا له أنت ما تشوف قال أنا شريتها بليل واغتريت باللي باعها وقام يحلف ومن هالكلام فهنا وجد العيب فيها اشترى جارية على أنها شابة ويوم نظر إذا هي مصنعا مكياج ومزبطة لها عملية شد وجه وشد مدري إيش وإلى آخره نعم ويوم أنه راح عنها المكياج بعد يوم وإذا هي تبدو بشكل آخر تماما فهنا هذا يردها بخيار العيب ما يضيع حقه أبداً حقه محفوظ المسلم نعم فيقول بلا بلا منه ولا فضل ولا ولا يحتاج أن يتكرم عليه بالقبول الرد من حقه أن يرجع يقول تفضل هذه فيها عيب الفلاني سواء كان يعلم به البائع أو لا يعلم لا يشترط علم البائع قد يقول أنا والله ما دريت عنها طيب ما دريت أنت معلك إثم إذن لأنك ما كتمت لكن ترجعها أو يعطيه الأرش فرق السعر بين كونها معيبة وصحيحة يقول الآن هذا العيب في هذه السيارة صلاحه حوالي بخمسة ألاف ريال أو يكتشف أن السيارة مقلوبة وما قال له لهنا مقلوبة واكتشف هذا من بعض الأمور وراها أهل الخبرة قالوا هذه السيارة منقلبة كم قيمتها غير منقلبة وكم قيمتها وهي منقلبة؟ فيرجع عليه بالأرش إذا قبل طبعا المشتري واللي إذا قال أنا ما بيها لا بأرش ولا بغير أرش خذ سيارتك هذه أعطنا قيمة فعند إذن يلزمه ذلك لأن من حقه هذا خيار العيب وأيضا خيار إيش خيار التدليس هذه الجارية اللي ذكرت لكم حط لها مكياج وكذا هذا تدليس يعتبر فله حق الخيار يعني هذا المثال لو حطناه في خيار التدليس فهو أوفق هو الصحيح فيرجعها هذه السيارة ملمعة وموديها مغسل مكينتها بال بالمغسلة بحيث ما يبين فيها شيء لا زيوت ولا فيها أصوات هذه السيارة وحاطة في الكنداسة موز أو قشر موز وأشياء مثل ما يفعلون في المعارض إلا من رحم الله عز وجل صار ما لها صوت ويقول تعال جربها وجربها فعلا يوم جمهم بكرة وإذا هي أصوات عجيبة فهنا هذا يسمى تدليس تدليس لو أنه صر البهيمة كما سيأتي تركها لم يحلبها ثلاثة أيام أو أربعة أيام ما فيها إلا حليب قليل أو تركها أسبوع ويوم أنه جابها للسوق وإذا بضرعها يكاد ينفجر من الحليب فجاه هذا واشتراها فلما حلبها وجد أنها تحتاج إلى أسبوع حتى يجتمع فيها مثل هذا الحليب ففي هذه الحال ماذا يقال يقال هذا تدليس تدليس سواء كان يقصده البائع أو لم يقصده مهمل أو وكل ذلك إلى خادم أن يحلبها فلم يحلبها فعرضت عليه دخل إلى حوشه إلى المكان اللي هو فيه وشافها شافها فاشتراها بهذا الاعتبار فهذا يعتبر تدليس إن كان قاصدا فهو يأثم وإن لم يكن قاصدا فإن ذلك من حقه أن يرد نعم وهكذا في صور كثيرة من التدليس وأيضا إيش من الخيار هم في أنواع أخرى من الخيار خيار التخبير بالثمن يعني التخبير الكاذب يقول له والله أن هذه السيارة طالع علي شاريها أنا مشترى سبعين ألف ولا بيذا عليك ربح خذها ابو فلان أنت الحلال واحد خذها سبعين وإذا فارح وقال جزاك الله خير خل رب قال لا ما يحتاج وخذها يوم تبين وإذا هو شاريها بستين وشاف اللي هو شاريها منه قال أنا بايعها بستين هذه الضرقة ما تصدق فهنا من حقه أن يرجع أما أن يعطيه الفرق يقول أنت بايعها لي برأس المال وإما أن يرجعها له وهكذا لو أنه قال له والله أنا ترى ما ربحت عليك بهذه ربحي كله كلها لا لا لا لا الفاكهة ثلاثة ريالات ربحي بهذا التمر الكرتون الواحد مالي فيه إلا ستة ريال فقط بس ستة, قال بس ستة. هات نحن نبوك تربح ويوم ناظر وإذا الرجال رابح عليها النص فهذا له الخيار خبره بالثمن ب. خبر كاذب واضح أو لو قال له أنا بايعها بخسارة بقدر كذا وكذا عن شرائي لها وتبينها كلامه بصحيح فهذا له فيه الخيار وهكذا أيضا أنواع أخرى من الخيار مثل خيار اختلاف المتبايعين في الثمن أو الصفة لو أنهم تبايعوا بعدين اختلفوا قال أنت قايل لي بسبعين ألف قال لا أنا قايل لك بثمانين ألف واضح ولم يحصل بينهما توافق وفي هذه الحال نقول خلاص يمكن كل واحد أن يتراجع نعم كذلك بالصفة لو قال أنت قال لي أن هذه السيارة صفتها كذا وكذا قال أنا ما قلت لك هذا الكلام قال أنا ما شريتها هل بناء على هذا قال أنت فهمت هذا بخطأ خلاص إذن الحل ما هو لكل واحد منهما أن يتراجع وهذه المسائل فيها تفصيلات أخرى على كل حال طيب قال فإن صدقا وبيّنا بركا لهما في بيعهما وإن كتم وكذب محقة بركة بيعهما هذا يحتمل أن يكون على ظاهره بمعنى بركة البيع لا بركة لا للمشتري ولا للبائع ويحتمل أن يكون المحق في حق من كتم والآخر لا ذنب له اشترى صلة وفيها عيب وذا كتم عليه فهل يقال المشتري لا, لا يبارك له فيه؟ ما دنبه؟ هو غبن؟ نعم طيب تفضل نعم باب ما ينهى عنه من البيوع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل توبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو, ون... أو ينظر إليه ونهى ينظر إليه ونها عن الملامسة والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه. نعم. البيوع المنهي عنها كثيرة جدا. وأنه عادة في مثل هذه الأشياء أو غالبا يرجع إما إلى وجود الجهل أو وجود الغرر ولذلك حتى الأنواع التي لم تذكر في الأحاديث لم ترد في الأحاديث كيف يعرف أن هذا النوع من المعاملة محرم أو غير محرم إما أن يجتمل على عقد الربوي أو يكون متضمنا لجهالة أو غرر فنعرف حكم كثير من البيوع إذا وجد فيه شيء من هذا فما تضمن عقدا ربويا فإنه يبطل على الأرجح يبطل العقد ولا يقال ببطلان البند المختص بالربا وأن العقد صحيح إذا حذف هذا البند قال لا العقد باطل أو يكون في جهالة أو غرر وقد تجتمع الجهالة والغرر في بعض الصور فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذة وفسر في هذا الحديث قال وهي طرحوا الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه هذا التفسير مذكور في الحديث المرفوع ضمن الحديث المرفوع نعم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فالصحيح وهي قال نها أن رسوله نها عن المنابذة ويطرح الرجل ثوبه كما ترون في هذه الرواية وعامة الروايات كما ذكر الحافظ بن حجر نعم أنه من الحديث المرفوع أنه من الحديث المرفوع أن ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول الراوي لكن جاء في رواية عند النسائي لفظها يدل على أنه من تفسير الراوي قال وزعم أن الملامسة أن تقول إلى آخره فهذا لا يمكن أن يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم لكن يمكن أن يكون الراوي فهم أنه من قول الصحابي فقال وزعم أن الملامسة كذا وكذا فإذا أخذنا بظواهر عامة الروايات قلنا إن هذا التفسير من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال هي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه هذه المنابذة الآن طبعا المنابذة فيها خلاف كثير هذه الجملة من الحديث الآن ما المراد بها طرح الرجل ثوبه للرجل قبل أن يقلبه وينظر إليه هل المقصود بها أنه يقول أي ثوب طرحته إليك فهو لك بكذا أو أن المقصود أنه بمجرد ما يطرح له وقع البيع بدون خيار لا خيار له ما يفتحه ولا ينظر إليه ويقول لا ما أبغاه هذا قصير وهذا طويل وهذا قماشه غير جيد أو هذا تطريزه غير جيد يلقيه ما وقع في يدك فهو لك بكذا يعني البيع ملزم ما في مجال الخيار ما في مجال أنك تفتحه ولا شيء واضح هذا هذا يحتمله هذا التفسير في الحديث فهذه الجملة من التفسير في الحديث تحتمل عدة صور ولهذا اختلف العلماء فيها كما اختلفوا أيضا في الملا في الملامسة قال ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه يعني كأنه يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا أو أنه يقصد إسقاط حقه من الخيار الثوب اللي تقع عليه يدك يقع عليه البيع أو أنه يقصد أنه من غير صيغة عندما يقول لابد من الصيغة والراجح أنه لا يجب في البيع أن تقول بعتك وقبيلت صيغة قولية وأنما يصح البيع بما تعارف الناس عليه بما تعارف الناس عليه أحيانا تكون السلع كما هو اليوم تدخل الآن أسواق وتجد عليها أسعارها وتحمل معك فيها العربية وتأتي عند المحاسب وتضعها عليه عنده وهو يحسب القيمة ثم بعد ذلك تطلع لك في الشاشة وتعطيه الثمن ما تتكلم كلمة ولا يتكلم كلمة فهذا بيع لا إشكال فيه لا يحتاج إلى صيغة وهكذا أيضا ما كان بإشارة أو بنحو ذلك بيع كيف يبيعون الأسهم مثلا في صلاة الأسهم هل يقول بعت قبلت وكذا لا يلزم ذلك فبحسب ما يتعارفون عليه في رواية أبي هريرة عند مسلم أما الملامسة فبأن يلمس كل واحد ثوب صاحبه بغير تأمل يعني معناها كل واحد معه ثوب ويقول خذ هذا الثوب بهذا الثوب باللمس من غير أن يراه يعني كان يكون في مكان مظلم يطفي النور بالليل ولا يرون سيقول هذا الثوب هذا الثوب تبدلني فهذا يتبين فيه من العيوب فالآن هذه الرواية عند مسلم حديث أبي هريرة أما الملامسة فبأي يلمس كل واحد ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة في حديث أبي هريرة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه وبنحو هذا فسره الإمام مالك كل واحد عنده ثوب أطرح لي ثوبك وأطرح لك ثوبه وانتهينا ويحصل البيع بهذا لاحظ الآن التفسير في الحديث الأول غير هذا ما فيها من الطرح كل واحد يطرح ثوب على الآخر أو يلمس كل واحد يلمس ثوب الآخر وإنما من طرف واحد الثوب والثاني منه المال مثلا يشتري بهذه الطريقة والشافعي رحمه الله فسر المنابذة بأن ينبذ بأن يكون نفس النبذ بيع نعم نعم أو أن يكون كما ذكرت إبطال الخيار وإلزامه بالبيع وبعضهم فسره بنبذ الحصات الحصات هذه تقع على أي ثوب فهو لك بكذا نعم وبعضهم فسر الملامسة الملامسة بأن يأتي بثوب مطوي في ظلمه فيلمسه المستام فيقول له صاحب الثوب بعتك هذا الثوب بشرط أن يقوم اللمس مقام النظر خلاص فإذا رأيتها فلا خيار لك وهذا يرجع إلى بعض ما سبق وقيل أن يكون مجرد اللمس هو البيع من غير أمر زائد وعلى كل حال إذا نظرنا إلى حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة فيمكن أن يفسر تفسر المنابدة والملامسة بكل هذه الصور التي وردت في الحديثين بمعنى أنه الآن لو واحد واقف عند المسجد الجامع أن هذه الصور تقع إلى اليوم واقف عند المسجد الجامع ومعه شاحنة ومليانه ثياب أو مليانه آلات أو مليانه أغراض من هذه اللي يسمونها بوريالين وجالس هذا في وسط السيارة والسيارة مليئة بهذه الثياب ثياب تفه الله ويرمي على الناس والناس كل واحد مادي ديه ويقول لا تقول ثوب صغير ولا كبير ولا لونه أزرق ولا أحمر ولا صوف ولا صيفي اللي يقع بيدك على خمسة على خمسة, خمسة. عاد وش يطلع لك الله أعلم ضيق واسع طويل قصير ولا لا هذا وش يسمى بيع منابذة أليس كذلك هذا لا يجوز منابذة طيب يمكن أن يعمل في احتفالات في برامج في تسالي في دعايات يؤتى بإنسان ويقال له الله غمض أو تربط عينه أو توضع ثياب أو آلات أو أشياء أو جوالات معلقة في السقف ويقال له الله أي اللي تقدر تلمسه فإنه يكون لك بالقيمة الفلانية أنواع غالية جدا وأنواع رخيصة، فجلس هذا ولمس له واحد وطلع هذا الجوال خمسين ريال وهو طمع بواحد ثلاثة آلاف، فمثل هذه كما ترون فيها مقامرة، ولهذا فإن من أهل العلم كالحافظ بن عبد البر وربيعة شيخ الإمام مالك عللوا أنه هنا لأنه مشتمل على المقامرة في مقامرة كذلك بيع الحصات ارمي هذا لتقع عليه وهذا موجود إلى اليوم تجد بعض محلات الملاهي والألعاب قطعة معدنية مثل النقود المعدنية يقول له هذه القطعة ارميها واضح فعلى أي لعبة وقعت تلعب فيها مدة ساعة قد تقع على لعبة يبيها أو لعبة ما يبيها أو أو بطرق معينة تشبه هذا يفعلونها لا يعني أضبطها شو يسوون مع حالات الملاهي رمي ال القطعة تعرفون عندهم شيء من هذا كيف الطريقة اللي يطيح عليهم الألعاب شو تسوي فيه اللعبة اللي يطيح عليها شو تسوي فيها تروح تلعبها تأخذها العاب تشترا يعني أي فيحط مثلا مبلغ خمسة ريال أو عشرة في هذا الدائرة يقول اللي هي تتيح ليه تأخذ هذه اللعبة نعم سواء كانت قيمتها غالية أو مرتفعة هذا إيش تسمى لعبة هذا يسمى بيع الحصات وهذا لا يجوز لأنه مقامرة تضح هذا كيف أي يعني يكون يدفع عشر تريين للعب ويقول لك كل ما تحصل تحرز نقاط كذا تزيد في الوقت فهذا لا يجوز لأنه مقامرة لا يجوز طيب صدنا عن الحديث اللي بعده وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا ولا تصر الإبل, الإبل ولا الغنم ولا تصر ولا تصر الإبل ولا تصر الإبل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعم من تمر وفي لف وهو بالخيار ثلاثة نعم. هذه الأنواع المذكورة هنا أيضا بيوع محرمة لما فيها من الجهالة أو الغرر. أو الغرر فيها غرر. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان الركبان جمع راكب وعبر بهذا باعتبار الغالب أن الذين يأتون من خارج البلد بالسلع في ذلك الحين يكونون ركبان مجموعة على الإبل مثلا ولكن ذلك ليس بلازم بطبيعة الحال لو جاء واحد على رجليه فهذا من تلقي الركبان لو جاء مجموعة على أقدامهم لو جاء واحد راكب فهذا كله من تلقي الركبان لا تلقوا الركبان سواء كانوا جاءوا من البادية أو جاءوا من القرى خلافا لمن قال إذا جاءوا من القرى فإنهم يعرفون السلع وقيمها وما أشبه ذلك لا هم جاءوا إلى هذه القرية ولا يعرفون الأسعار فيها الأمر الآخر أن ما هي العلة أصلاً من النهي عن تلقي الركبان من أهل العلم من قال إن هذا يرجع إلى مصلحة الركبان لماذا لأنه يحصل لهم شيء من التغرير يغرر بهم فيأتيهم هذا وما يعرفون السعر بالسوق ويستقبلهم عند مدخل المدينة أو في منتصف الطريق أو ويقول لهم هاتوا هاتوا السلع ما في داعي تعنون للسوق أنا اشتريها منكم بكذا عندكم عندكم سمن العكة باشتريها منكم بمئتين ريال توكلوا على الله لا تتعنون عندكم هذه الأغنام أنا بشتريها من ثلاثمائة وخمسين الصغير وكبير ولا لا ويقول له ما في داعي تتعنون ارجعوا فاشتراها منهم هذا تلقي الركبان الآن فهنا تفوت مصلحتهم اشتري بأقل من سعر السوق ومن أهل العلم من قال إن هذا لمصلحة أهل السوق لماذا لمصلحة أهل السوق أنه إذا كان هؤلاء نسميهم شريطية ومن في حكمهم يأتون ويتلقون الناس لجيهم من برا ويأخذون ما معهم ثم ينزلون بها بالسوق ويمسكونها ويتربحون بها تبقى الأسعار مرتفعة متماسكة لكن لو أن هذا جلب خمسين من الغنم وهذا عشر وهذا خمسمية وهذا معهونيت وهذا واجتماعوا فيها السوق هذا السوق بحسب العرض والطلب فتنزل الأسعار لكن إذا أخذوها هؤلاء فعندئذ يتحكمون في السوق ولهذا فإن الأقرب والله أعلم أن النهي عن تلقي الركبان المعنيين لمصلحة أهل السوق ولمصلحة الركبان نعم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض طبعا فيما يتعلق مسألة تلقي الركبان تحتها تفاصيل كثيرة يعني الآن فيما في تلقي الركبان إذا تلقاهم فإنه هل يصح البيع هنا نهي والأصل أن النهي يقتضي الفساد ولهذا يقال تلقي الركبان محرم وبعض أهل العلم نقل على هذا الإجماع نقل عليه الإجماع وعلى كل حال قد يكون في هذا الإجماع شيء لكن لا شك أنه لا يجوز يحرم تلقي الركبان وقد جاء ما يبين حد التلقي متى يكون الإنسان متلقيا للركبان في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتلقى الركبان إلى أعلى السوق، إلى أعلى السوق، ما هو أعلى البلد؟ أعلى السوق، نعم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، وأمرهم ألا يبيعوه بمكانه حتى ينقلوه. وإذا خذنا بهذا الحديث، نفهم أن تلقى الركبان في أول السوق لا إشكال فيه، وأن تلقيتهم. وراء ذلك لا يجوز لو تلقاهم في مدخل البلد لا يجوز لو تلقاهم في الطريق لا يجوز فعلى هذا الاعتبار الآن اللي يجلسون في سوق الغنم في أول السوق ومن جاء قالوا هل هذا يعتبر من التلقي المحرم ها بناء على حديث البخاري عن ابن عمر لا يكون من التلقي المحرم في أعلى السوق معارض السيارات هل يجلسين كل ما جيت من المقبرة ولا هذولا يأشرون لك يحسبونك تبي تبيع السيارة هل هذا من هم في أول السوق فهل هذا من التلقي المحرم ها على فهم الحديث هذا لا في أعلى السوق واضح فلو واحد باع لهم وبعدين جالس الحراج وشاف سيارة تجيب أكثر فعندئذ لا يجوز ليس له خيار لكن إذا تلقي الركبان تلقي المنهي عنه المحرم فعند فعندئذ نقول هذا يحرم ولا يجوز وهل يبطل البيع كثير من أهل العلم قالوا إن البيع باطل ليه لأن النهي يقتضي الفساد وقاعدة النهي يقتضي الفساد فيها تفاصيل كثيرة تذكرون في دروس الأصول في سنة 1413 و14 تكلمنا عن هذه المسألة وأقوال أهل العلم فيها وأن القاعدة ولا لا أن القاعدة جيدة اللي هي أنه يفصل إذا كان النهي يعود إلى ذاته فهو للبطلان والوصف منهم من قسم إلى قسمين، الوصف اللازم قالوا للبطلان، والوصف المنفك قالوا ليس للبطلان. إذا عاد إلى وصف المنفك، ثم اختلفوا كثيرا في تطبيقها. ما هو الوصف اللازم وما الصلاة في الثوب المغصوب، المسروق؟ هل هذا وصف لازم ولا وصف منفك؟ الصلاة في الأرض المغصوبة، الوضوء بالماء المغصوب، الوضوء بإناء مغصوب؟ وين الوصف اللازم وين الوصف المنفك فبعض أهل العلم يجعل الصلاة في الثوب المغصوب من الوصف اللازم والصلاة في الأرض المغصوبة من الوصف المنفك وبعضهم يعكس هذا وذكرنا حينها بأن الأقرب الله تعالى أعلم من أنه إذا جاء النهي عن الشيء مقترنا به فإنه يكون للفساد والبطلان واضح؟ وأما إذا جاء النهي في حديث مطلق بالشيء بالعبادة المعينة مثلا في العبادات فإن لا يكون مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الآيات والأحاديث في تحريم الظلم والسرقة وكذا لو واحد صلى في أرض مسروقة فهذا صلاته صحيحة مع الإثم صحيحة مع الإثم لكن لو أنه صلى وهو سكران لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا لاحظ أنه مقترن معه واضح هذا تضح طيب فهنا هل هذا وصف لازم ولا وصف فك نهى عن التلقي الركبان مثل الإمام الشافعي رحمه الله يصحح البيع مع الإثم ليه قال لأن لي هذا وصف فك البيع حصل بشروطه المعروفة ووجد مثل هذا التلقي وهؤلاء يثبت لهم الخيار إذا وصلوا إلى السوق هذا حقهم باعتبار أن الحق لمن لهم وحن قلنا الحق لهم وأيضا لأهل لأهل السوق ولهذا ذهب أكثر أهل العلم إلى أن البيع إلى أن البيع باطل نعم وهذا قول الجمهور وقال البخاري رحمه الله في صحيحه باب النهي عن تلقي الركبان وبأن يبيعه عفون وأن بيعه وبأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالمة وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز وجاء أيضا في صحيح مسلم أن من اشترى منه إذا أتى فسيده السوق فهو بالخيار لو نظرنا إلى هذه الرواية الآن فإنها تشعر بماذا؟ بإيش ليس بالجواز يحرم أن العقد صحيح لكن يثبت الخيار للباع كيف باعه ومشى هذا إذا باعه ومشى هذه القضية ثانية لكن الكلام له خيار الآن لو قال له عطني رقم البطاقة وعطني رقم تلفونك وعطني مدري إيش وتعال معي للسوق أو أي شيء أو كان شخص معروف في السوق يعرفه نعم فعنده إذن الـ الـ الـ طيب أيضا من المسائل المتعلقة بتلقي الركبان الآن لو واحد خارج من البلد وشافهم في الطريق ما بعد دخلوا البلد عند محطة بنزين ولا شافهم ها وش معكم وش الغنم هذه؟ كم تبيعون وشرى منهم من هذه البضاعة ولم يكن يقصد تلقيهم فمن نظر إلى ظاهر اللفظ لا تلقوا الركبان قال هذا ما تلقاهم فعند فعندئذ من غير قصد فبيعه والشراء صحيح ولا إثم عليه فمن نظر إلى أن القصد معتبر كالأوزاعي قال لا إشكال في هذا المهم أنه لا يقصد وهكذا لو أنهم مروا به هو جالس عند بيته وبيته في مدخل البلد وإذا بهؤلاء يأتون إيش معكم قالوا معنا عسل كم هالقارورة قالوا على خمسين ريال اشترى منهم ولا يقال لازم يذهبون إلى السوق لاحظ هنا لم يتلقهم هم من عليه فمن نظر إلى المعنى باعتبار أنه يحصل غرر لهم وأيضا ضرر لأهل السوق قالوا ما يجوز ومن نظر إلى اللفظ لا تلقوا الركبان قال هذا ما تلقاهم فيجوز له أن يشتري ولو أن أحدا قال هذا يختلف باختلاف الأشياء واضح باختلاف الأشياء لا تلقوا الركبان الآن لو أنه اشترى لنفسه اشترى لنفسه شيئا اشترى شات وهم معهم قطيع من أجل أنه يحتاجها فاشترى منهم وهو لا يقصد بهذا الاحتكار على أهل السوق ولا يقصد الإضرار بهم ولا بيعها ولا المتاجرة بها ولا شيء اشترى عسل لنفسه فإذا نظرنا إلى حقهم هم نقولهم الخيار إذا جاءوا للسوق وإذا نظرنا إلى مصلحة أهل السوق فإن أهل السوق ما يتضررون بهذا وضح يتضررون بماذا أهل السوق؟ بذلك الذي يشتريهم لم يأتي بها للسوق ويتحكم في سعرها. نعم آه. على كل حال قال ولا يبيع بعضكم على بيع ولا يبيع بعضكم, بعض. بعضكم على بيع بعض. إيش معنى لا يبيع بعضكم على بيع بعض؟ وهكذا الشراء أيضا على شراء أخيه بعض أهل العلم فسره بأن البيع قد وقع وحصل العقد ولكن إما أنه في نفس المجلس لأنه خيار المجلس أو كان هناك شرط قال له أمهني ثلاثة أيام له خيار فجاء واحد وقال له بكم شريتها الآن السيارة دي قال لشريتها خمسين ألف قال ما عندي أحسن منها بيعكيها بخمسين ألف ونفس الموديل أو موديل أجدد منها فراح ورجعها عليه هنا البيع وقع لكن فيه خيار لأنه أصلا لو ما في خيار ما أمكنه أن يرجع ول... نعم خلافا لمن قال من أهل العلم حتى ولو كان بعد الخيار لأنه خلاص البيع لزم ومن أهل العلم كالإمام مالك من فسره بمعنى دون هذا بمعنى العقد ما حصل لأنه من أهل العلم أنكر بخيار المجلس فقالوا لو حصلت المراوضة واطمأن وركن إلى السلعة وضح وظهر منه الميل إليها وقبول ذلك ثم جاء واحد وقال تعال أنا أبيعك بأقل من هذا هو يبيع كياه بخمسين ألف أنا بيع كياه بخمسة أربعين ألف عندي وحدة زيها أختها هذا لا يجوز ليه؟ لأنه يورث العداوة البغضاء التفرق بين المسلمين ويحصل بسبب هذا شر كبير ومعروف أن الذين يتحاسدون عادة صاحب مهنتك عدوك كما يقال وإن كان هذا المثل ليس على إطلاقه فتجد صاحب المطعم عينه حوله على أصحاب المطاعم يمشي ويطالع كم عند الباب هذه الأشياء ما نعرفها لكن يخبرنا عنها أصحاب المهنة كم بره يوجد شواية ويعرف عشان كم يستهلك نحن نمر ما تلفت نظرنا لكن هم عندهم هذه يمشي وتلقائيا عينه تحصي هذه الأشياء ولذلك تجد مطعم يفتح يفتح جمه خمسة ستة وبعدين كلهم يقفلون واضح ليه لأنهم يعدون بهذه الطريقة يعرف إنه يربح ولا ما يربح ولذلك أحسن حل إنه يحط شواياته من جهة ما يشوفها الناس <تصفيق> واضح فمثل هذا ال يحصل فيه في أحد المحلات جاء الرجل وذبح الآخر اللي أمامه في المحل ذبحا بالسكين في الضحى ذبحه ذبحا ذبح الشات والسبب أنه السعر كل ما جاء واحد هذا قال له تعال كيلو اللحم كم يبيع هذا بثمانة وعشرين أنا أعطي كياب ستة وعشرين فأخذ هو ذبحه أمام الناس في فأقول هذا يورث العداوة والبغضاء ومثله الشراء على شرائه جاي بهذا سلعه يبغى يبيعها وجاء هذا واستحسنها وقال له خلاص أنا باشتريها منك هذه السيارة بـ 20 ألف وجاء واحد قال لا أنا أعطيك فيها 25 ألف فهذا لا يجوز سواء حصل البيع مع وجود خيار المجلس طبعا أو خيار شر أو أنه راوضه على ذلك واطمأن إليه ركن إليه أما إذا كانت القضية لا مثل من يزيد فهنا يجوز له أن يزيد على السعر إذا كان يريد أن يشتري هذا بيع صحيح طيب قال ولا تناجشوا النجش فسره بعضهم باعتبار أن النجش أصله الإثارة فهو يأتي ويحرك كوامن هذا ويدفعه للشراء برفعه للسعر وإطراءه للسلعة أحيانا والله أنها تسوى كذا أنا أشتريها بكذا أنا أعطيك فيها كذا فتبدأ تتحرك كوامن نفس ذاك وأنها فعلا تستحق وأنه شراء على كما يقال تحت الشمس وقف السعر فاشتراها به وهذه من يعني أنزه صور البيع في نظر كثير من الناس لكن إذا دخلت الخديعة والتغرير فجاء إنسان ما يريد شراء السلعة وإنما يرفع فهو فحقيقة هذا البيع النجش هو أن يأتي من يرفع السلعة وهو لا يريد الشراء أيا كان قصده سواء كان قصده نظر الناس إليه إنسان عنده مرض عظمة ويريد أن يقول أن الناس يقولون ما شاء الله فلان يساوم بالمزادات العظيمة بالملايين هذا لا يقولون بخمسة ملايين وهو يقول بخمسة ملايين ومئتين خمسة ملايين وثلاثمئة وهو يقول خمسة ملايين واربعمئة وهو ما يملك خمسين ريال واضح لسبب سبب أو لآخر يفعل هذا إما أنه مريض ولا وأنه والله يعرف أنه بيخطب بنت هذا ويبغى هم يشوفونه ويتحدثون أن الرجل تري يزاود بالملايين وأحيانا يقصد نفع البائع يبغى يرفع له السلعب بحيث يغر فيها هذا الإنسان ويشتريها منه بأكثر من السعر فهذه السيارة يقول 15 ويقول بـ 16 وذات يقول بـ 17 وهذا يقول بـ 18 لين يوقع فيها فيشتريها بكذا وأحيانا يقصد إضرار المشتري هو لا رغبة له بالسلعة ولا يبغى نفع البائع لكن بس يبغى المشتري يأخذها بسعر مرتفع لأنه ما يحبه يريد الضرر حاسدة فيبدأ يرفع يرفع يرفع يرفع يرفع لين هذا يوجد وأحيانا يكون ما يريد السلعة أصلا لكن فقط كل ما جاء مزاودة على السلعة أخذها ويريد أنه يربح بها على هذا الذي يحتاج إليها ولو بشيء زهيد وهذه طريقته في المزادات هذا موجود تأتيك عصابة عصابة منها العمالة ويأتون ويزاودون على المعدات مثلا معدات هذا يريد هذه الرافعة فيقول 250 ألف فيأتي هذا ويقول 252 53 56 200... نعم. حتى ترتفع وتصير بسعر ما تستحقه ثم بعد ذلك ينسحب المحتاج فعلا لهذه السلعة وتقع على من على هؤلاء اللي قاعدين يرفعونها حتى وصلوها إلى سعر أكثر من سعرها تماما فعند فعندئذن خلاص الوقع البيع وقع عليهم يلزمون بهذا طيب في هذه المزادات عادة فما الذي يحصل يجون يركضون وراء هذا الإنسان اللي انسحب تعال هي بكم طلعت 450 ألف هات 5000 وخذها ما بيها هات 2000 وخذها ما بيها هات 500 ريال وخذها ما بيها خذها بسعرها ما بيها هم ما يريدونها ولا عندهم أصلا لا مؤسسة ولا عندهم شيء بس كل ما شافوا واحد قالوا حنة بن وبعدين نجي نبيعها عليه نربح فيها كم ألف من الناس من يفعلها لا فهذا لا يجوز وإذا اختلف العلماء رحمه الله بأنه هل هذا البيع صحيح ولا ما يصح إذا ما كان بمواطأة للبائع البائع ما له علاقة بالموضوع لكن واحد جايب ينفعه ما اتفق معه أو يبغى يضر ذاك أو يبغى يربح بهذه الطريقة كما ذكرنا فهل يبطل ولا ما يبطل التغرير حصل فمن نظر إلى هذا المعنى التغرير قال إنه يثبت له الخيار ومن نظر إلى أن القصد مقصود قالوا إن لم يقصد البائع وما له علاقة ولم يحصل منه واطأة فإنه فإن البيع صحيح مستكمل الشروط والإثم على أولئك الذين تصرفوا هذا التصرف وعلى كل حال البيع بهذه الطريقة ببيع النجش صححه بعض أهل العلم كالشافعي لكن أثبت الخيار للمشتري إذا كان في مواطعه وإذا ما في مواطعه فاسقط خيار المشتري نعم وبعض أهل العلم أبطله بناء على أن النهي يقتضي الفساد وبناء على أن الغرر حصل على لهذا الإنسان طيب إن كان تأخرنا عليكم شوي قال ولا يبع حاضر لباد تبون هنا نتوقف ها طيب حتى الأسئلة ما عليش طلنا عليكم اليوم لكن وزن سريع بس جبنا بر آخر لقشره ممكن تزنون احسبوا لنا جيدا الآن نعم إذا كان الخبر كاذب وانه ما في تنزيلات حقيقية فهنا له خيار اسمه خيار التخبير بالثمن يقول قيمتها قبل الخصم 275 هذا القطعة من الملابس والان 125 فيأتي عشرها تنزيلات 70% ولا يبت تنزيلات فيرفعون كتب يقول لك تنزيلات على الكتب 30% واللي يعرف الكتب يقول هذه اسعارها وحاطين سعرين، قلت هذا مو سعرها يا بالحلال الأولي، فبعضهم يعترف إذا وجد من يعرف الكتب، وقال نعم هم فرضوا علينا إدارة المعرض أن نخفض نسبة معينة وما نستطيع خسرني، فرفعنا السعر الحقيقي ونزلنا، فهذا لا يجوز غش ولا تشارك في المعرض ولا استمروا الزمن. شوفوا هذا الآن المد النبوي. طيب أربعة من هذا تعتبر صعب جيد الآن حتى نحسب نعرف كم طلع بالضبط احسبوا الآن كم هذا ستمية جرام وثلاثة جرام ونص هكذا ها ثلاثين ستمية وثلاثين خمسمية وسبعين جرام ها 670 جرام شوف 670 اضربها ب4 كم 670 احصوا هذا علشان تعرفون كم بالكيلو الصاع النبوي تزن روز تزن اي شيء نعم 670 هذا المد ايوه كم طلع صاع 2680 جرام ضبطوها يعني كيلوين وستمية وثمانين جرام هذا الصاع النبوي يبغي تطلع زكاة الفطر نعم بهذه الطريقة هذا المد إذا تقيد اطعام مسكين في كفارة اليمين كل واحد له مد مثل هذا لو زود ما في إشكال عرفنا زكاة الفطر إذا بغيت تطلعها بالكيلو تطلع كيلوين وستمية 80 جرام سجلها عندك دائما ووزن بها الطريقة ماشي طيب إذا بغينا نطلع الخمسة أوسق نضرب 2680 ضرب 300 أليس كذلك خمسة أوسق تساوي كم 300 صاع وسق 60 صاع ضرب 300 شوفوا بالآلة ضرب 300 تقسيم ألف باعتبار أن ال... نطلعها بالكيلو ولا لا تقسيم ألف 800. كم ثمانية وأربعة يطلع النتيجة بالكيلو ستة ااا خمسة أو واضح يطلع ثمانية وأربعة كيلو ثمانية وأربعة كيلو لاحظ أكثر من المرة الماضية المرة الماضية حوالي سبعمية وعشرين كم 7830 أكثر لأنه هذا أقل هذاك كن هذا كنجشر. هذا هو البر العادي شوفوا بقشره والعادة ال إذا يعني التقديرات تكون بالبر فالواضح هذا يكفي هذا و الله مصليان محمد ها المرة الماضية المرة الأولى كم؟ 615 مائة وخمسة عشرة. ماشي. هذا أثقل.